الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد صدر غسوان كان ما ادوا ما اشين ان شاء الله عين نسوس يرتي ولو ماي ناقه من داي دار الحديث بالدمشق فلا نغني منن إلا لأجل النصائح والتوجيهات وإولالهم الثينيان في حي الله سبحانه وتعالى وفضلي دي حي نويم دي الشيخ ابو زيد معافا وكذلك الشيخ عبد الرحمن شميرين وكذلك عبد الفتاح ابو السكي ان صدخوبه ارضيه الشيخ يحيى حفظه الله كذلك وحين نلجوا ان شاء الله مدو رجاله ينم روح ان شاء الله نصيب وهلسه دور مال نور كذلك وحي علمهم نقنس الى هرجيسا كذا نصدح معلوماتي الى سبحانه وتعالى وقر كذلك الى بورما كبعد وحي قصص دومين دونا هذه الى هيرادو بربره ان شاء الله كلمه دوحن كسو دوينا الشيخ ابو زي الحفيظه الله يتكلم مع اخواني من فتح الله عليه ابو بكر ان الحمد لله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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اما بعد فجزا الله اخواننا خيرا على حسن استقبالهم وترحابهم وعلى الشعور بالمحبة لاخوانهم الجزائريين لهم من دار الحديث بدماج زيارة المقصود منها التناصح في الله تبارك وتعالى والتذكير لأنفسنا ولإخواننا فجزى الله إخواننا جميعا خيرا على هذا الاستقبال الطيب وخير ما نتواصى به عباد الله تقوى الله تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تقوا الله فهذه وصيه الله تبارك وتعالى للعباد جميعا ان يتقي الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى ان يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقايه بامتثال امره واجتناب نهيه كما قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فتنحوا فتقوى الله سبحانه وتعالى امتثال الامر واجتناب النهي فعل الانسان ان يتقي الله عز وجل في كل ما ياخذ ويدرك فان التقوى راس الامر الذي به ملاك الانسان في الحياه الدنيا وفي الاخره وهذه التقوى عباد الله لابد لها من نور لان التقوى طريق الى الله تبارك وتعالى والطريق اذا لم يكن فيه نور للعبد يستنير به ويواصل سيره في ذلك الطريق فربما انقطع في أثناء الطريق فلابد من نور وهذا النور هو نور العلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى وحث عليه نبيه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله وعلى الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وقال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فلن يكون للعبد تقوى الا اذا تعلم دين الله استنار في امره كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فاذا اراد الله عز وجل بالعبد خيرا فقهه في دينه ونور قلبه ونور دربه يسير الى ربه سبحانه وتعالى سيرا صحيحا طيبا لانه مبني على اساس متين وهو على اساس العلم النافع علم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين ولا يعلمه دينه لان الجهل يقود العبد الى الضلال والى الهلاك اما العلم فيقود صاحبه الى كل خير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه فطريق العلم هو طريق الجنه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فاذا وفق الله عز وجل العبد الى العلم النافع التفقه في دين الله عز وجل جعله الله سبحانه وتعالى على طريق من طرق الجنه وهو اعظم طريق الى الجنه كما في هذا الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه فالعلم خير قائد للعبد الى مرضات الله عز وجل والجهل شر قائد للعبد يقوده الى كل شر فعلى العبد الذي يريد لنفسه الرشد ويريد لنفسه الخير ان يتعلم دين الله ان يتعلم دين الله دين الله سبحانه وتعالى عند اهله فاذا وفقك الله سبحانه وتعالى لاليم سنه او لشيخ سنه او لطالب علم من اهل السنه عنده خير وقد تفقه في دين الله هذه من نعمه عظيمه ينبغي على العبد ان يلزمها ففيها الخير عندما يلازم العبد العلماء ومشايخ اهل السنه وطلاب العلم الناصحين الفاهمين هذا اراد بنفسه الخير واراد بنفسه الرشد فعلينا جميعا عباد الله ان نسلك طريق العلم وان نلتمسه عند اهله كما قال الله سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فدلنا الله سبحانه وتعالى الى اهل الذكر اهل العلم الناصحين الذين يعملون به هؤلاء الذين يؤخذ عنهم العلم هؤلاء الذين يؤخذ عنهم العلم وتؤخذ عنهم الفتوه ويسترشد بهم الطريق لانهم الوافطه بين العباد وبين رسل الله تبارك وتعالى يبلغون كلام الله ويبلغون كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرصيحتي لي ولاخواني جميعا وفقهم الله ان يلزم العلم والعلماء يرزم التفقه في دين الله تبارك وتعالى فهذا هو الخير العظيم الذي في هذه الاعثار الذي يتمسك بها العبد وفيه نجاته في الحياه الدنيا وفي الاخر لا يعدل العلم شيئا شيء لمن صلت نيته كما ذكر الامام احمد لا يعدل العلم شيئا لمن صلحت نيته أي لمن كان العلم لمن أراد بالعلم وجه الله تبارك وتعالى وأخلص نيته يريد أن يرفع عن نفسه الجهل وعن غيره وأن يعبد الله على بصيره لا يعجله شيء فعلينا جميعا أن نزم هذا الخير وقد وصفكم الله عز وجل ويسر لكم هذا المكان ويسر ومثل هؤلاء الاخوه الذين قد طلبوا العلم في تلك الدار المباركه وعندهم خير فعلينا ان نلزمهم وان نتناصح فيما بيننا وان نتبادل العلم ونتبادل الخير فهذا فيه خير في الدنيا والاخره هذه نصيحه مختصره لنفسي ولاخواني وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه